قُلْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّاتِنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَلَأَنْتُمْ مُنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شيء قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ زواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحث ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ليعلم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجدتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أن